بسم الله الرحمن الرحيم قل بفخر لله وبوحمته فبذلك فليروا وقيم مما يلمون صحة طلبة الدكتور محمد رجب بن اسماعيل يقدم لكم لا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقفنا في المجلس السابق عند قول في من ذكر القواعد الترجمحية بين أكوان المفسرين عند قوله ما يتعلق برسم المصحف يعني تلك القواعد وقت كتابة شوي على الأول. تلك القواعد توجيهية التي تتعلق برسم المصحف. المصحف له رسم، ترسم عروضه، ويفقد طريقة الرسمانية أي كما كتب. الصحابة المصحف أيام عثمان رضي الله عنه وبعض اهل العلم ذهب إلى وجوب تلك الطريقة بمعنى أن كتابة المصحف أمر توقيفي فيه على ذلك أن تلك الكتابة فيها إعجاز يناسب إعجاز القرآن فكما أن كلمات القرآن معجزة فكما أن كلمات القرآن معجزة في نفسها فإنه لا يطيق رسم تلك الكلمات المعجزات إلا ذلك الرسم وبذلك الرسم يتضح ما في تلك الكلمات من جوانب الإعجاز وبعض أهل العلم ذهب إلى عدم وجوب ذلك يعني أن كتابة القرآن كتابة المصحف ليس امرا توقيذي وإنما كان ذلك باجتهاد الصحابة أو على وفق ما كان عليه خطه فلا بأس من أن يكتب المصحف بغير الرسم العثماني ولا شك أن وجه الاتفاق بينهما على مطلوبية الرسم العثماني في الجملة لكن الخلاف هل ذلك إنما يكون من جهة الوجوب أو من جهة الندب والاستحباب, والاستحباب والاستحسان على كل فان المسلم يراعي ذلك في كتابة الآيات القرانيه والأولى الأول يعني الطول الأول لكن حتى من نصر القول الثاني فإنه قرأ استشتان ذلك واستشبابه ومما يتعلق بذلك أنك تجد أقوال المفسرين تختلف فيما بينه فيكون قول بعضهم مناسبا لرسم المصحف فيرجح العلماء القول المناسب لرسم المصحف على غيره من الأقوال يقول المراد أن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال المذكورة في الآية ويرد الآخر بمخالفته الرسم مثال قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى قيل في لا قولا سنقرئك فلا لا هنا إما أن تكون نافية وإما أن تكون ناهية يقول وترجح الأول يعني كون لا نافي. لأن رسم تنسى في المصحف بإثبات الألف المقصورة والفعل المضارع إذا تقدمت عليه لا أما جزمته فإذا جزم وفي نهايته حرف علة حذيفة يعني فلا تنس فيكتب هكذا فلا تنس والسين تكون ايه مفتوح فقط لكننا في رسم المصحف أثبتوا الإ ألف المقصورة لإلياذة ذلك أن لا لم تجزم الفعلة إذا فهي ليست بناهية وإنما هي نافية فقد رجح العلماء قولا على قول بموافقته الرسمان المصحف قال القرطبي رحمه الله والأول هو المختار أي أي كونها نافي لأن الاستثناء من النهي لا يكاد يكون إلا مؤقتا وايضا فإن الياء مثبتة في جميع المصاحب وعليها القراء فهذا دليل على أن لا هنا نافي هنا يقول أن باستثناء من ما لا يكاد يكون إلا مؤقت يعني إيه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فهنا إن كانت لا ما هي فيبقى انت تنهى الان يبقى الايه تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النسيان فلا, فلا تنس يا رسول الله هذا معنى, مع معنى الايه سنقرئك يا رسول الله فلا تنس يا رسول الله إلا ما شاء الله فالاستثناء يكون من المنهي عنه من الناس يقول الإمام القرطبي والاستثناء من الناهي لا يكاد يكون إلا مؤقتا بمعنى سنقرئك فلا تنس إلا كيف شيء محدد شيء مؤقت فلا تنس إلا أيام إلا سورة إلا كذا لكن إلا ما شاء الله فقد إيه هتحت مظبوط فهذا نادر في الاستثناء من النهي، وإنما يحسن في العربية إذا كان من النهي وليس من ال من النهي. طيب لقائل أن يقول، فما المعنى بقولنا أن لا هنا نافية؟ يعني الكلام سنقرئك يا رسول الله فلا تنسى. ما أقرأناك والنفي هنا, هنا يرفع احتمالية نسيان النبي صلى الله عليه وسلم فإن النفي فلا تنسى فإن فعل المضارع ينحل إلى إلى الحدث في صورة المصدر وإلى زمنه قبل الحدث في صوره المصدر من ينسى نسيان صحيح نسيان يبقى كأن الكلام يقول فلا نسيان فتحولت لا إلى لا النافية للجنس وبتركيبها مع المصدر بني المصدر على الفتح فيكون هذا التركيب يعني لا احتمال لوجود جنس النسيان معا يا ففعل المضارع ينحل الى مصدر الحدث والى زمن الحدث فاذا دخلت عليه صار التركيب الى لا النافيه للجنس والتي تبني اسمها ما بعدها وصار تركيب لا إذا دخلت على ذلك المصدر تعمي في البيان عدم احتمال وجود جنس ذلك الشيء مش موجود أصلا مش مطروح بالاعتبار ومن ذلك قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيحيطون ينحلوا ذلك الفعل المضارك عندنا وزراء مستنين يعني ايه المصالح العظيمة يعني اللي مستنين حضرتك صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هل بيصلي بيصلي كمان بيصلي تركزوا معي يا أخوان صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيطون ايه المصدر بتاع الحدث يحيط إحاطة يبقى تتحول لللا نافئة هنا للا نافئة للجنس تبقى لا احاطه بشيء من علم يبقى هذا ينفي تماما جنس الإحاطة به معايا كده إلا بمشاء زيها بصدق إلا بما شاء لان الاستثناء من النافي قد يكون مطلقا ليس مؤقتا ولا مقيدا ولا محددا معايا بخلاف الاستثناء من النافي لأن النافي هذا في تكليف فهذا الاستثناء من النافي يتوقف عليه التكليف صحيح فلا بد أن يكون مؤقتا مقيدا بخلاف النفس فإن النفس خبر وليس انشاء وبالتالي قد لا يتوقف عليه التكليف افعل ولا تفعل طيب امال بقى طيب مش مشناه لا ما بس او ازاي ما هو هو يستثنى اذا جاء من المنهي من المنهي عنه يكاد لا يكون إلا مؤقت تصور المعنى, تصور المعنى مؤقتا يعني إذا افترضنا أن تصورنا لا هي يعني لا تنسى يعني أمر من الله تعالى ناهي من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النسيان يبقى التكليف تكلف حق النبي صلى الله عليه وسلم عدم وإن كان هذا تكليف بما لا يطاق فإن الإنسان لا يطيق أن يكلف بما لا يملكه صحيح لكن من الممكن أن يؤول ذلك إلى معنى آخر وهو فلا تنس يا رسول الله يعني عليك أن تستوفي أسباب التذكر والتدبر والاستحضار كما تقول فتوبوا إلى الله جميعا أو وتوبوا إلى الله والتوبة تفتقر إلى الندم والندم أمر لا يملكه الإنسان إذا طلبت أمرت بالندم الآن كيف تندم وأنت لا تملك أن تستحضر ذلك في قلبك صحيح امر لا يملك الإنسان لكن يملك إيه أسبابه ودواعيه يملك مساراته ما يثيره وما ينشئه وما يحضره في ذلك القلب ما ينميه دائما ننبه عندنا كل الأنوار اخوان احنا قلنا التليفونات هنصادرها صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نبدا منين اه فهذا في هذا الموضع تفيد الايه النفي تفيد النفي وتعني عدم احتمال وجود ذلك الشيء لكن لما استثنى احتماله صحيح ولذلك فلا تنسى يا رسول الله آبادا مطلقا إلا ما شاء الله مظبوط كده إلا ما شاء الله أن ينسيك وفي اشعار بأن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وإن كان الأصل عدم النسيان كما كررنا سورة الايه الزلزال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ سورة الزلزال في الركعتين جميس. فقال بعض أهل العلم قصد ذلك، وقال بعضهم بل نسيان، وكلاهما بالتشريع. وإن كان الأول أظهر لأن النسيان يفتقر إلى إلى دليل أو قليل، وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم معلق على ذلك خلاص الموضوع فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز معها يا اخواننا فالاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى أو لا ينسى صلى الله عليه وسلم لكن ان حصل نسيان فذلك للتشريع هذا يشعر به قوله تعالى الا ما شاء الله لنا قضيه خبريه فلا تنسى قضية خبريه أخبر بها المولى سبحانه وتعالى وحكم بها ثم استثنى منها صحيح؟ فبالتالي الذي يملك ذلك والله تعالى فكل الأمر إليه لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النفي يدخل على الخبر والنفي ما بيدخلش على الانشاء في العاده ان الانشاء ده يعني ايه دي صيغه الامر او النهي الجملة الايه الامر يعني افعل لو دخلت عليها لا تبقى لا تفعل يبقى ده نفي ولا نهي ده نهي مظبوط لكن قد يقصد بالنهي يقصد بالنفي النهي لا تضار والدة بولده والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملة. هذا أمر وإن جاء في صغة, صغة, صغة, صغة, صغة, صغة, صغة الخبر والخبر لا يقصد به الأمر لكن قد ياتي الخبر ويقصد به الإنشاء والوالدات أي على الوالدات أن يرضعن هذا أمر من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن ولكن ما أتى بصيغه إيه؟ وصيغة الخبر إذا قصد بها الإنشاء تكون أقوى في الثلاث معايا يعني إذا أراد أن يأمرك الله تعالى بأمر فياتي بالصيغة افعل فإذا اتى بصيغة الخبر التي تدل على الإنشاء بالأمر كان ذلك أقوى في الخطار لا يخطب أحدكم على خطبة أخي لا يبيع أحدكم على بيع أخي هذا ضبط ال... الضبط الأغني وضبط الثاني لا يبيع أحدكم هي لكن ضبط الأشهر بإنه لا نفيه يبقى لا يبيع أحدكم فجعل القضية الأمر جعله كأنه قضية خبرية لا تقبل الايه المساواة لا يبيع يعني لا يتصور من مسلم أن يبيع على حلبائي أخي فهذا أقوى في أن يقول لا تبع صحيح فإذا جاء الأمر أو النهي على صيغة الخبر كان ذلك أقوى في الطلب وأوضح في الدلالة ولذا معنى كلام الإمام القرطبي سنقرأه كفله ومن أمثلته قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في الضمير هم في كالوهم أو وزنوهم كالوهم هذا الضمير وزنوهم هذا الضمير الضمير ده في موضع إيه في موضع المفعول، صح كده كالوا الناس وزنوا الناس أشياءهم معايا أخوانا الأول أنه يعود, إلى يعود على الناس ويكون الضمير في موضع نصب ده الظاهر الواضح اللي احنا بنتكلم عليه ويكون المعنى إذا كان المطففون الناس أوزن وزن المطففون الناس أو المطففون للناس الثاني المعنى الثاني أنه يعود على واو الجماعة في كالوا ووزنوا ويكون الضمير في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة ويكون المعنى إذا كان المطففونهم وإذا وزن المطففونهم يعني إيه؟ يعني دخل الرجل هو إلى المسجد يبقى أنت إيه؟ هو دي عليه على إيه على الرجل يبقى ضمير مؤكد في حل إيه الرفع بفاعل مضبوط طب ايه غرضه غرضه كأن في اشكال او تردد او اشتباه او مناقشة هل فعلا هو اللي دخل ولا غير فيأتي الجواب دخل زيد هو ها فيه اردت ايه نفي هذا الاشتباه نفي هذا التردد هذا التشكك مرفوع فيه بمعنى الكلام هنا واذا كانوا هم هؤلاء او وزنوا هم هؤلاء الناس هذا هو المعنى ماشي كده لكن هذا يفتقد في الرسم المصحف الى الف كانوا واو الف هم الواو الف بتاعه الايه بتاعه بتاعه الجمع واو الف وزنوا واو الف وبعدين هم لكن من المصحفي مش كده بس من المصحفي بدون الألف كانوهم الواو والميم فيها على طول بدون ألف يبقى معنى ذلك ايه ان خلاص ما اتصلت يبقى الضمير لا متصل مضبوط فإن قال ويكون وقد رجح العلماء الأول لأنه الموافق لرسم, لرسم المصحفي والثاني مخالف له معنا يا فينا الخطا في الالف يغير معنى فوق نسيان الياء اللي في لا تنسى يغير الايه المعنى لذلك كتابه المصحف فعلا هذا القول بنا توكيفيه يعني تعرف كيف تكتبها شيء مهم جدا مظبوط ولا مش مظبوط قال الدجاج والاختيار ان تكونهم في موضع نصب بمعنى كالوا لهم ولو كانت على معنى كالوا ثم جاءتهم توكيدا لكان في المصحف أليف قبلهم واضح الكلام كده واضح الكلام وقالت سيوتي رحمه الله تعالى في معرض تنبيهات على إعراض القرآن أن يراعى الرسم وضرب لهذه أمثلة وضرب لهذه أمثلة وفيها دلالة على أن الرسم يدل على خطأ بعض الأقوال المذكورة في الآية قال الزيوطي رحمه الله ومن ثم خطئ من قال فيه سلسبيلا في سورة الإنسان الآية بتقول ايه عينا فيها تسمى سلسبيلا إنها جملة أمري أمرية أي طريقا موصله إليها لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصوله سل سبيلا هي ممكن في النطق واحد سل سبيلا سل يا رسول الله سبيلا إلى الله سبيلا إلى ذلك الجنة سبيلا إلى هذه العين يبقى سل هنا فعل إيه لكنها كتبت كلمة واحدة يبقى سل سبيلا من السل سبيل هو الرقراق السائق. ومن قال هذا كلام برضو السيوطي رحمه الله ومن قال في قوله إنها ذان لساحران. إنها إن واسمها أي إن القصة وذان مبتدا خبره إن إنها يعني إنها ذان معايا كده إن خلي يا جماعه إن رسم المصحفي ما كان فيه المدود وما كان فيه الحركات ها؟ يعني إحنا لو كتبنا مثلا إيه, إيه العين عدين نظرة وعدين دال العين ممكن تبقى غير لان ما فيش نقطة تفرق في الكتابه وإنما يفرقون بينهما بإيه تقول عين منقوطة ها؟ أو عين معجمة صح كده وعيد ايه ممال وبعدين النبرة دي ممكن تبقى داء تبقى عبد صح كده ممكن تبقى ياء تبقى عيد ممكن تبقى نون عند والتال دي ممكن تبقى ذال مظبوط، وبعدين ممكن يكون في ألف مادة ما بين العين والنبرة دي يعني الألف المدود ما جدش بتكتب فتبقى عابد رضا ممكن تبا لالف ما بين البق والداد تبا عباد كده كل ذلك احتمالات فرسم المصحفي بيثبت ذلك لكن لا يقتصر عليه وإنما لابد من المشافة وذلك القرآن مش بالوجادة القرآن بالمشافة صح كده كان يقرأ التلميذ على أستاذ فيأخذ بالمشافة أما المصحف فلبس الإثبات في الكتاب. وهي تعبر عما سمع معايا وبعدين خصوصا مع وجود العجمى بقى اتحطت النقطة لان العربي لما كان يقرا الموضع ما كانش يحصل له اشكاه لانه هو بمجرد كده ما يقرا اول حرف ويربطه بالسياق المعنى اللي قبله لا يعرف المقصود حتى لو ما كانش حافظ الموضع ها. بل ده في علم الكلام كده في علم الكلام ان المخ بيبقى مترجم, مترجم لما يقرا بحيث ان انت اول ما تدي أول حرف او حرفين ممكن ايه يقترح الاخر لما تحطها في سياق يقترحها اكيد بدون ما يقراها ولو جبت له اول حرف من الكلمه واخر حرف من الكلمه عاده لو بيبقى في سياق يعرف الكلمه ايه يعني انت لو قلت مثلا عين البيه او النون او الياء اي كان وداش لو هو شاف العين مع الدال دي هو حيربط منها حيقول المقصود لو شافها في السياق مش هيقول عين ده ويتمخبط ممكن تبقى عين جا... لا هو لن يقل مش هيطلخبط ليه؟ لان السياق حيدلله خصوصا ان العقل بقى بيترجم الحرب تعرفين في بعض البرامج بالوقت يدد اجتمالات نظرة الاجتمال دي ممكن تبقى ايه هو دلوقتي بيعمل اجتمال تبقى ايه ولكن في ال... بيرشح هذا يبقى في ترشيح لغاية ما يرشح له الكلمة المقصودة هو كيف ده العربي لكن من قاتوا ودخلت فيهم العجمة فكان مضطر بقى أهل العلم إلى هم يترقوا بالتنقيط بالشكل بوضع المدود صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن قال في قوله وللذين يموتون هم كفار إن اللام للابتداء والذين مبتدا والجملة بعده خبر وهو باطل ولا الذين ولا الذين يموتون وهم كفار لا هي مش ولا الذين فهي ايه ولا الذين لأنه في ألف يبلى ديه تنفي معايا يا ومن قال في قوله قوله ايهم اشد ان هم اشد مبتدا وخبر يعني ايهم اشد مبتدا وخضر واي مقطوع عن الاضافة وباطل لان رسم ايهم مبتصر كلمة وحيد طيب هذه القاعدة التي ذكرها انما كتت تتناول الرسم المصحفي معايا يا اخوانا وبه رأينا ان الرسم المصحفي يتعلق به هذا الترجمة. يتعرض يتعلق به المعنى. عايز أخويا وأن الصحابة لما كتبوا أثبتوا ذلك المنطوق على وجه الصحيح وأثبتوا في نسخهم في المصاحف مصحف الأم في نسخ المصحف الأم أثبتوا الفروق الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتملها لفظ القرآن. اللي هو ما يسمى بعد ذلك بعلم القراءات يعني يا اخواننا ما يسمى بعلم القراءات زي فتثبتوا فتبينوا فكتبوها ازاي هي كلها بتتكتب واحده ده ثبتوا هي تتباينوا في الكتابه في المصحف الرسماني لكن ايه اللي يفصل التنقيط الذي حصل بعد ذلك طب التنقيط اتحط بالامزجه لا ده هكذا ك... قرئت هكذا ستثبتوا وقرئت فتبينوا. فلما قرأت خلاص عول على ذلك المحفوظ فكتب فتبينوا بما تحتمل. ما بتشلق خلاص. فتحتمل فتبينوا فتحتمل فتثبتوا. لكن في أمور لازم يتفرق بينها. زي إيه؟ زي في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المأجرين والأنصار والذين التبعون بإحسان رضي الله عنهم رضوا عن لهم جنات تجري تحتها وتجري من تحتها. يبقى لازم انا احط مين, أش... مين او اشيل مين او اشيل مين معايا يا اخوانا يبقى لابد في نسخه هتلاقي في مين وفي نسخه من غير مين فاللي يحتمل نظرا سابو زي هم, هم لان هم يعولون الحوالة تكون على ايه يحيلون على ال... على حفظ الصدور هو ده كده الاصل الاصل المعلقه غير تتعلق بالزيجال اصل ده فقط لإثباتها والتسهيل لكن الاصل ايه حفظ الصدور وهذا ما تميز به العرب طيب القواعد ال ال ال العنوان ما يتعلق بالاغلب من يعني ان من قواعد <ت coworkers> <المتصفحين عنه> <تصفيق> مش قريت قراءة اخرى منك؟ <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> يا حبيبي مولانا ابن عثمان ما هو النسخه اللي انت بتعتمد لي على, الم... على على على قراءه ايه؟ على عاصم صح كده؟ لما تعمل كم كم نسخه من مصحف كم... كم نسخه في يمكنك الام وفي كان نسخة بعد كده ان يا لك ستة تكون لك ان تكون لك يبقى تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لا ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك فما لا يحتمله الرسم الواحد كان لابد انه ايه يثبته باختلاف القراءات واضح اما ما احتمله النفذ الواحد كيف فتبينه فتثبته او الذين عند ربك او عباد الفرق بين عبد او عباد او عند الاثنين تحتمل في, في الرسم حاجة واحدة لا يا خلال صنعة وصبرة يحتملها لفظ واحد ولا يحتملها لفظ واحد لكن مش درس الخلاف يعني انت ما تحصرش الفوارق ما بين اللي بل يحتمله لفظ واحد لا قد لا يحتمله لفظ واحد زمن السن ما يتعلق بالاغلب من لغة العرب يقول ان ما يحمل كلام الله على الاغلب المعروف من لغة العرب دون الانكر المجهول او الشاد زي ما قلنا كده إنما يحمل كلام الله تعالى على افصح كلام العرب وأبيانه وابلاغه فما ينبغي أن يحمل كلام الله تعالى على ما فيه ركاكة أو ما يجوز مطلقا فقد يجوز في كلام العرب ما لا يجوز في كلام الله وإحنا أخذنا أمثلة هنا ما بيقول إيه من القواعد الترجيحيه أنك تجد قولا يتوافق مع هذا المبدأ وهو أنه يحمل كلام الله تعالى على أفصح مش أفصح الله هنا، ان هنا بيرشد ان الله يقولون ان الله يقولون ان في يقولون ان الله يقولون ان وفي يقولون ان الله يقولون ان الله شاذة لا يستعملها العربي ان ولا يقولون منها من يقولون في الله إلا ان شذوذ، يقولون فموضعه عين الفصاحة وإحنا ضربنا لذلك مثالا من قتل هو أيها ضيذة ضيذة دي كلمة إيه كلمة مستهرابة بعيدة ما تستعملش كثيرا ليست مشتهرة على اللسان خصوصا لسان قريش وبالتالي حينما تأتي وكأنها شاذة في سماع هؤلاء ولكن مقصود وضع تلك الكلمة أن يحصل ذلك الايه الانتباه. أن الشذوذ لا يؤدي إلى الانتباه. مش الانتباه فقط. لا. لا ينبه على أنك إذا استغربت ذلك فموقفك اغرب اذا إذا استغربت يا قراشي هذا اللوز فانه ينبهك على غرابة موقفك. كيف تجعل لله البنات؟ وَأَنْتَ اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كضيق يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اي يمسكه على هول ام يدسوه بالتراب فهذا ان كان بنسبه البنت الى مخلوق ضعيف فكيف تنسبون ذلك الى الله القوي المتين يبقى مقصود ذا مقصود رفض مستغربينه طيب هذا بقى أأنبئكم بأشد غربة الأشد غربة إيه من اللي أنت قولكم قولكم هذا أنكم تنسبون إلى الله تعالى الولد ولما تنسبون إلى الله الولد تجعل أولاده إيه وتجعلون الملائكة إناثا شيء غريب طبعا على أقل شيء تنزبون الله تعالى وإذا اثبتم له الولد تثبتوا الولد ذكر يقول وذلك أنه قد يكون للكلمة في لغة العرب أكثر من معنى فيختار المفسر المعروف الأغلب إلا أن يقع دليل على غير ذلك مثال قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قيل في البرد قولان الأول برد الهواء الذي يبرد جسم الإنسان الثاني النوم النوم لا يكون فيها بردا معروف البرد البرد يعني الساعة اللطيفة اللي هي بترطب على الجسم من الهواء مظبوط لا المشتعر الشائع الأغلب والبرد كذلك هو النوم لكن يقول قال ابن جرير معلقا على القول الثاني والنوم وإن كان يبرد غليل العطش، فقيل له من أدل ذلك البرد فليس هو باسمه المعروف وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العربي دون غيره معايا ماشي ممكن نتصور إن البرد يبقى النوم في علاقة بينهم أو في علاقة بأن النوم إنسان لما يكون حران أي شكال لو نام خلاص بيهدأ مظهوط يهدأ فيسكن ما يجد من غلواء العطش يسكنه النوم لكن في الحقيقة هذا نادر اما الشائع المشتهر الغالب المعروف من كلام العرب ان البرد هو الايه ساعة اللطيفة دي اللي بتبرد الاسم معايا اخوانا ويشمل وتأويل كتاب الله يعني تفسير كتاب الله فتأويل كتاب الله على الأغلب يعني يكون على الأغرب من معروف كلام العرب دون غيره وتابع النحاس أبا جعفر الطبري فقال وأصح هذه الأقوال القول الأول لأن البرد ليس بسم من أسماء النوم وإنما يحتال فيه يعني علشان تقول إن النوم برد لازم في تكلم احتيال يعني إيه تتخذ إلى ذلك وسيلة وحيلة مش شيء صريح كده مش هو البرد عند العرب نوم لا ده لازم العربي يفكر بالعلاقة ما بينه ما يا أخوانا لكن هو النوم اسمه مش برد ولا البرد اسمه لكنه يحتمل في العربي يقول وإنما يحتال فيه فيقال للنوم برد لأنه يهدي العطش يهدي أو يهدي العطش والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك دي. دي القواعد رقم أربعة الحزمة من القواعد رقم أربعة ليه ما يتعلق دي بالأغلب فيحمل كلام الله على الأعمل الأغلب الأشهر الأعرف من كلام العرب لا؟ الانكر او الاشزة او غالي معايا يا اخواننا انت تقول ما ذقت نوما ينفع طيب عايز ايه بقى أنا مش مش عايز إيه؟ انت عايز ترجح ايه ليس صحيحاً. هدواتي، هدواتي بنو إبن رتش. فهذا قول جمهور العلماء وجمهور المفسرين في تصحيح القول الأول. بين البرد البرد المعروف. فين السياق الذي ورد في السين؟ ما هو برضو ذاق النوم؟ ده برضو مجازي. ده مش مش حقيقي. هو النوم بيدق. هل تذوق النوم الا على جهه المجاز وكذلك البرد ذا تزوق برده على جهه الايه المجاز ما يتعلق بالمعنى الشرعي يقول لما كان القرآن نازلا بلغة العرب فإنه قد وقع فيه من الألفاظ ما لها دلالات خاصة في لم تكن معروفة قبل عند العرب وهذه الألفاظ هي مصطلحات وأسماء شرعيه وقد ألف فيها كتب ككتاب الزينة في الكلمات الإسلامية في ومن هذه الألفاظ الجنة والنار الصلاة والزكاة العمرة والحج البعث والنشور وغيرها من الكلمات التي صار لها مدلول خاص عند المسلم. فإذا سمع أحد هذه الألفاظ تبادر إلى ذهنه المعنى الشرعي تبادر إلى ذهنه المعنى الشرعي لها. يعني إيه؟ يعني هناك ألفاظ جاءت في السياق العربي إذا ما سمعها العربي ترجمها إلى المعنى في القاموس العرب ماذا يقصد العرب حينما يسمعون الصلاة الصيام الزكاة ننظر نفتح القموس المعاجم نجد الصلاة عند العرب في الجاهليه قبل الإسلام تعني كيت هو ذلك هو المعنى الذي كان يترجم ويتبادر إلى الذهن معايا يا أخوانا؟ مهم جدا قضية التبادر إلى الذهن التبادر إلى الذهن ده مقياس لطيف ما يتبادر إلى ذهنك مش ذهنك أنت أنت ممكن تكون غير معتاد. ما يجي له واحد يقول مش فاهم دي مش مستزوقها. أنت مالكش ذوق أصلا أنت لست عربيا ولست لغويا ولست عالما ولست شيء طالب علم مبتدئ أرى له ولا شيء مش معنا دايك نصار إيه صار من أهل اللغة أو من أهل البيان يقول أنا مش فاهم مش متركب الآية دي قل له ده الآية فصيحة جيدة العلماء قالوا بس أنا مش لائق فيها المعنى. طبعا مش عطول في أين أداة اللقط أنا ده ما فيش. ما فيش التقاء صحيح. فنحن في اللغة متسوورون عليه. لما الإنسان را قدمه في علوم اللغة البلاغة والبيان وغير ذلك، يبدأ يستذو يستذوق يذوقه ويستملحه ويقرب له يبقى الكلام اللي سامعه ده كلام ووزن ولذلك تجد الشعراء الشعراء كانوا بيفضل منهم بايه ايام زمان بالموضوع ده بالاستملاح والاستحسان بس مين الحكم عربي عربي أصيل يسمع ده يوزنه بالميزان كي كلامه ده أبصر أجزل أوفى بالغرض اوطف في اخفى في الدلاله او اوضح وهكذا هكذا يقيسون ويرجحوا بين شاعر واخر معايا زي ما تيجي دلوقتي لو أحد دارئ درس إيه؟ درس مثلا تحفه الاطفال ولا ولا جذريه ولا اي شيء وبعد كده يبدا يسمع المشايخ عنده حتت تولد لقافه وهي يبدأ يعاير ما يسمع على ما تعلم فتجد تقول طول ما هو بيسمع عمال يقول بجابها ازاي وعمالها ازاي اهو عمال ينقد في القارئ الذي يسمع وكثير من الناس كده تيجي تصلي تقول لا لا بيحققش بمشروح ماشي وتيجي ونصبونا انفسهم كذلك طيب لو هو ده بقى عرض عليه الشيخ الحصري مع الشيخ مثلا البنا. او البنا مع مع المنشاه وغيره في الترتيب هو هيوازي ما بينهم ازاي ها فالكل يعني وصل الى درجه اتقان عاليه مظبوط في هذا الفن في تلك الصناعة فلا بد ان يحكم على تلك الصناعه من اوتي من اوتي ادواته صحيح من أعطي آلاته من تمكن من هذه الأدوات والآلات يبعدل يتحكم بإثنين يضل يقول والله الحصر أدق رحمه الله تعالى أتقن لكن المبتدئ لا يعرف ذلك إلا تقليدا لكن لا يقف على حقيقته معايا لأن ما عندوش هذا المقياس الأصلي ده عارفين ال المصاطر والأطوال، آه؟ بسموها إيه ال ال اسمه المزمار بتاعنا المزورة، مزورة. الأطوال دي بتعير بإيه؟ وكل واحد يقسم حاجة كذا مع بعض وبيحا، واللي دي بتعير ده بتعير فين المعيار؟ معيار ثابت موجود محفوظ، محفوظ بحيث إنه المرجع أيه الثابت. كده هذا هو المعيار الثابت الساعات دي اي شيء لابد أن يكون له معيار ثابت ارجع له فين المعيار الثابت؟, الثابت في هذه الصناعات في اللغة الامور بقى مش ماديه مش محسوسه دي امور معنويه يتفاوتوا فيها الناس لا فيها معايير معاي يا اخواننا فيها من يتقن الحرفه وتلك الصناعة يكون راجل محترف فده شرط ده اخواننا في البدايات او في اوساط الطلب بيعملوا كلامته وهذا ما يصح لأن في الحقيقة هو ما عندوش بقى اللي هو المعيار اللي نتكلم عنه ده فيسير ويضيع وقته ويضيع وقته معايا حتى ده في الاستنباطات الفقهية في اقوال التفسير كل شيء من علوم الشر له من نستوفى المعيار الأطوال دي المحفوظة معايا يا أخوان ده الذي نرجع إليه يبدأ يقيم يقول في وجه هنا ده أقوى أو ده ألطف أو دكيت أو خصوصا إذا خفية خفية وجوه الترجيح بين الأقوى إحنا بيقول ده ليه ها؟ ما يتباضل إلى الظهن إن ما يتباضل إلى الظهن أنهي ذهن ده يتوقف أنهي على نتكلم عليه إذا كنا نتكلم في العاميه مثلا واحد دي بيترتل الشعر كده بالعامية الزجل ولا حاجه يبقى خلاص مش فارقه معانا يبقى انا عايز بس واحد يكون حس مرهف وعنده طبع حساس وفن كده وقرأ كامل من الزجل بحيث ان هو لكن مش محتاج ان يكون حافظ بقى يعني الاصابع عشان عارف ال يعني لغات العرب لان هو اصلا بيتكلمش عربي يعني الزجل العامي الشعر العامي ده مش عربي مزبوط كده مش في الفصحى لما نيجي نقيم ما بين بقى احمد شوقي وحافظ ابراهيم في المعاصرين يبقى انا برضه الشعر الفصحى ولكن شعراء العصر الحديث يختلف عن ما قبله مثلا شعراء العصر العباس شعراء العصر الاموي وهكذا السطر الاول الذين يستشهد بهم زي بتوع الجاهليه لما اجي بقى بتوع المعلقات اصحاب المعلقات السبعه ها لما لي انا اتعرض بقى لميزان ال يبقى لابد ان يكون عندي بضاعة زيلة كمان لغة العرب والفظها وطريقتهم وكل هذا لابد ان انا استوائم اضبوط يا اخوانا يبقى حتة يتبادر الى الزهن لما اجي انا اتكلم في كلية الهندسة وبدأ محاضرة في كلية الهندسة ورحت متكلم لبص ايه اللي يتبادر الى الزهن ايه اللي هقول اول من يتبادر الى الزهن اللي فيقاش في الشارع ممكن يتبادر الى الزهن مش شيء معين اما طالب الهندس شيء اه مظبوط يبقى يتبادر الى الذهن اول ما بيجي شيء في ذهنك من اللفظ ده بيتوقف على العرف اما العرف العام حتى لو كان لغوي اصيل او العرف الخاص مجموعه من ال... من الاطباء اجتمعوا بعضه مين يكلمه فقالوا اصطلاحات انا مش مدرك ان دي الاصطلاحات دي تعني شيء خاص عندهم يبقى تحولت من العرف او اللغه العامه تحولت الى عرف ايه خاص العرف الخاص اسم اصطلاح يبقى ما هو الاصطلاح اصطلاح عرف خاص مجموعة وفئه من الناس اصطلحت فيما بينها يعني تعارفت فيما بينها عرفا خاصا على معنى لكلمة الله. هو ده العرف الخاص هو ده معنى الاصطلاح حتى الاصطلاحات الشرعيه دي عرفيه خاصه ليه لأن العرب حينما يتكلمون يقولون صام يعني ما كانت يعني دام على شيء طويل لما يقولوا صلاة يعني الدعاء لكن لما يجي المسلم دلوقتي يسمع الصلاة أقيموا الصلاة ايه اللي حترادر إلى ذهنه حتى الرجل اللي في الشارع يعرش عربي حترادر إلى ذهنه إيه الصلاة أفسق في المسلمين حترادر إلى ذهني إيه والعالم هتباضل يا الصال الصلاة اللي هي الصلاة اللي صارت من العرف العام او من الحقيقة اللغوية العامة صار لها حقيقة عرفية خاصة حتى وان كان ما بين المسلمين المسلمين دول في اخاصة من الناس مظبوط كده مها يا اخوانا يبقى دائما انا بعلق على اول ما يتباضل الى زين بعلق ليه الاحكام ودي قضية الحقيقة والمجاز. بقضية الحقيقة أو المجل. انت لما تسمع رأيته اسدا ايه أول ما يتفضل إلى ذهن المفترس الحيوان المفترس رأيته اسدا إلا إذا قلت له أنا أول ما يتبضل إلى ذهن فأنا أول ما يتبضل إلى ذهن هو الرجل الشجاع هقول لك أنت غير معتبر انت أكيد بالتمح معي لكن مش ده مش المزنة الضحر ينفع. ينفعش يعني مش المقصود أول ما تفضل إلى ذهن يعني كل ذهن حتى وإن كان مجنونة المقصود الزهن ايه؟ المقصود الزهن العادي المعتاد المتوسط اللي هو العربي اللي حيسمع بها رأيته اسدا او ان في في السياق واحد بيقول كده يعني واحد جاي, جاي من المعركة ولا جاي شيء ولا جاي من مظاهرة وجاي بقى وكيت وجاي بقى والله ايه اسدا احنا لي هنا اول ما تردق زهنك ايه أو ممكن أسادة أن أنت تقول رجل الشرع ليه لأن فيه خلي بالك قراء حني ما تقولش أن ده أول ما تبضل بمجرد الله خطأ هذا ليس بمجرد الله هذا بالسياق اللي هي يسمى قرينة إيه؟ حالية. حالية في قرينة حالية اللي أنت ما أصدتش أسد المفتاز الحيوان المفتاز لو أصدتش أنت قصدت شيئا آخر بقرينة حالية اللي هي أنت جاي دلوقتي من المعركة أو جاي من خناء أو شيء معايا يا أخوان صديقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما يتباطل الى ده اول ما يتباطل الى الزهن ده هو ده الحقيقة بمجرد الوضع النافذي هو ده الحقيقة اما المجال فلازم علشان الزهن يروح له لابد ان في مركبة تشيل توديه او تجيبه هو المعنى لغاية الزهن لازم من وسطه ما ينفعش ولذلك كان في قاعدة عند الاهل البلاغة بتقول ايه؟ بتقول ان الحقيقة تنصرف الى المجاز بالقريب ولا ينعكس. يعني لا لا مش المجاز ينصرف الى الحقيقة او يقود الى الحقيقة القريمة لا يعني ما تجدش عربي عربي خالص يقولوا ايه يشبه البحر بالرجل الكريم لان معلوم ان الرجل الكريم قد يسمى بحرا او او رايت بحرا في المسجد او سمعت بحرا في المحاضره يقصد ايه البحر رجل عالم يعني اصار يعني من علم زي يعني يموت باموات العلم زي البحر ماشي كده ده المعنى وده مجال عند العرب طب تيجي ايه رايت بحرا انت تقصد البحر اليام فعايز توصف البحر اليام تقول رايت عالما. ينفع ما ينفعش لا ينعكس. ما ينعكسش. ودي من امارات الحقيقة والمجاز. ايه اللي إلى الى الزين الاول? اللي الزين الاول مش محتاج وسطا. ما تشبهوش بالبعيد. لا احنا بنشبه البعيد بالقريب ايه القريب الاسد المفترس ايه البعيد? كنتوا معايا يا جماعة? الجماعي. أنا ليه دخلت بكده لأن الله هي تعلق بقضية الحقيقة واللغوية والشرعية والعرفية, والعرفية بقضية الحقيقة والمجاز لأن إحنا أفلنا الباب كذين من إخواننا أفل في الباب من الأصل وكش حقروا مجاز وإحنا أفلوا الباب ده وتخلصوا مكان يمشي والحقيقة أن جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على وجود الحقيقة والمجاز في القرآن مش بقى في اللغة في القرآن فإننا لازم أتعامل مع ذلك قضية وأن كثير من التأويل في الأسماء والصفات مبني على ذلك قضية إلا لازم أحسنها لاجه ليس أقفل لا يوجد حجر المجاز وخلاص هتقول لي ده مجاز أقول لجه ليس حاجر المجاز واقفل ال... جمع فبالزاهم أنا هجيب لك صفحات أسودها لأسماء علماء من أهل السنة قالوا إيه وجود الحقيقة والمجاز في القرآن هتعمل إيه قلنا دلوقتي شكوك جاهزين ندخل في التفاصيل احنا قلنا الكلام على المجال بقى في جنب وقلنا على المجال دي مقبوله فين ومش مقبوله فين مظبوط لكن انا بتكلم دلوقتي ان ان, ان ان ان ان انا حينما حينما اشبه البعيد بالقريب هو ده الاصل ايه اللي بيحدد القريب من البعيد ما 17 يبقى اللي يتبادل إلى الزهن هو الذي أشبه به مش البعيد فإذا شبحت القريب بالبعيد هذا لا يحصل لا يسلم ولذلك قالوا لا ينعكس ما يا أخواننا ما ينفعش خلاص واضح الكلام وإن تعرف المعنى إيه المعنى إن إحنا بنقول إيه؟ القريب والبعيد القريب إيه هو القريب الأسد مثلا وقيته أسدات فإيه الأسد القريب؟ إيه المعنى القريب؟ الحيوان المفتس ما تقولش الاسد هو الاسد لا الاسد تقصد به الحيوان المفتس مظبوط وإيه معنى البعيد؟ الرجل الشجاعة إيه الجامعة ما بينهم؟ موجود الشجاعة والجرأة والاقتحام صحيح كده؟ عرفت منين ان ده القريب وده البعيد؟ ايه اللي تباظك في الاول او ما سمعت رأيت اسدا بمجرد النبض دون السياق بدون القراءه ايه اللي سمعته رأيت اسدا ايه اللي تباظ على ذهنك هو ده القريب ايه البعيد اللي ممكن يقول اليه الكلام ها بس لازم ادور على قريب شوف هنا دون رأيت اسدا الاسد اللي هو الحيوان المفترس لما دون رأيت اسدا يخطب يخطب في الناس يبقى هنا بقى في قرينة بلتني ان الاسد المحيوان المفتوس ما بيخطبش يبقى كيد انه مقصود ايه قائد شجاع مظبوط كده يبقى انت عملت ايه انت شبهتلي البعيد ده بالقريب فحقيقة ما شبهتش لان انت لو شبهتلي الرجل الشجاع بالاسد دي تبقى تكون سببا صح لا ما ينفعش اقول افهم القضية بان انا شبهت ودي ليها نكات لطيفة في الاسماء والسفا ان انا ما ينفعش نقول لان انا شبهت البعيد بالقريب لان انت كده اقمت البعيد مقام القريب ودلت على البعيد بالقريب فبالقريب ده قاسد حيوان مفترس بهيمة من المهائم ها يعني هو هو هو ليس ليس مثلا عاقلا يعني في صفات تازم من تشبه به يبقى اكيد ده مش تشبيه ها؟ لا ده ما يسمى بالاستعاره يبقى كل الحقيقه والمجاز قضيه التشبيه في الحقيقه والمجاز دي بتبقى ايه يعني ايه يعني انت ايه الوصف اللي عايزه يبرز في هذا البعيد بهذه الصورة القريبة مش كل الأسد مش كل الحيوان المفترس انت قصدت فقط شيئا واحد يبقى ده مش تشبيه قصدت ان تعير صفة الجرأة اللي معروف بها الاسد ولا يختلف فيها اثنان تعيرها المين لرجل قد يختلف فيه اثنان هي دي النقطة يبقى انت ما شبهتش الراجل الم... الشجاع بالحيوان المفترس لا انت كل اللي عملته انت استعارت استلفت منه الجرأة اللي هي محدش فيها يختلف حطيتها الواحد قد يختلف بإيه في جرأته فصارت جرأة الواحد ده جرأة الأسد قلب الأسد فقلب الأسد ده ما يختلفش على الاثنين معايا يا أخوانا يا دي مش تشبيه بالمعنى الاستلاحي وإن ده اسمه إيه معايا يا أخوانا فالمقصود ان كل القضايا دي وما ينبني عليها من احكام كلها في قضية ما تفضل الى ذهنك وما تفضل الى ذهنك بحسب إتبضل. اختلف تختلف يقول هنا هو. هو. انه اذا اختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فان المقدم المعنى الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به مثال قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ففي قولي ولا تصلي احتمالا الأول الدعاء وهذا هو المعنى اللغوي الثاني الوقوف على الميت للدعاء له بصفة المقصود صلاة الميت فيقدم هذا المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب مين المخاطب ربنا سبحانه وتعالى الذي خطبنا بذلك هو ده المعهود ليه له الجلم شرعي مضبوط ما هي يا اخوانا ومما دل الدليل فيه على, على اراده المعنى اللغوي مع احتمال الشرعي قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم فقوله تعالى وصل عليهم حاجة من اتنين ايه المعنى اللغوي ادعو لهم ايه المعنى الشرعي الصلاة مزبوط كده ايه المتبادر الى الذهن في هذا السياق متبادر الى الذهن عند اهل اللغة وصل يعني له المتبادر الى الذهن عند المسلمين والعلماء ويتعاملون في الشرعيات هو الصلاة على الميت صح كده صليت على فلان يعني ايه يعني مات ده كنت جاي لسه كده وصلينا على فلان هيبقى يعرف ايه يقول لا حول ولا قوة الا بالله انت مات لكن كيف عرف ذلك كلمه صليت على فلان بتدل على الموت تمام يبقى ده صليت عليه يعني كان ميت تمام يا اخواننا لكن هنا في هذا الموضع في سياق في خذ من أموالهم صادقة تطهره وتزكيهم بها وصلي عليهم كل ده الأول كله في إطار الحياة وتعاون مع الاحياء وطلب الإحياء والتزكية والنماء لهم صح جدا فهذا يناسب أن يحمل صلاهنا على المتناسب المتناغم اللي ماشي بنفس السياق الصلاة على الميت ولا الصلاة معنى الدعاء فهنا في في السياق ما رجح المعنى الايه؟ الثاني اللي هو الدعاء اللي هو ما بيتبادرش لذين المسلم لما يسمع الصلاة معايا يا اخوانا لكن ما احتمال ان يقصد الصلاة عليهم يعني الصلاة على الميت ويدل على ذلك <تصفيق> ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن ابي اوفا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بصدقه بصدقه قوم صلى عليهم فاتاه ابي بصدقه فقال اللهم صل على ال ابي اوفا ده دعاء صح كده صلى عليهم يعني دعا لهم لكن يحتمل صلى عليهم يعني الجنازه يحتمل خصوصا من السياق باللحق بقى انه هو نوهي عن الصلاة في السباق نوهي عن الصلاة على ايه على المنافقين فكأنما ذكر الشيء وذكر ضده ما كان في حق المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قدره ثم ذكر بعد ذلك ما كان في حق اهل الدين ما هي يا ستة ما يتعلق بتصريف اللقص في اخوانكم صوروا لكم الفصل الأول من الكتاب الحين ما ربنا يمكن لنا